يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جاء في هذه الآيات الثلاث ذكر كلمة التوحيد مرتين كما ذكر فيها أيضا تسبيح الله مرتين وذكر معهما العديد من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا فكانت بذلك مشتملة على ثلاث قضايا أهم قضايا الدين كلها مع جميع الأمم ورسلهم لأن دعوة الرسل كلهم في توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه والرد على مفتريات الأمم على الله جل وعلا فاليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله والمشركون قالوا اتخذ الرحمن ولدا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فكلهم ادعى الشريك مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وقالوا ثالث ثلاثة وغير ذلك قالوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكذلك في قضية التنزيه فاليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا والمشركون قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ونسبوا لله ما لا يرضاه أحدهم لنفسه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا في الوقت الذي إذا بشر أحدهم فيه بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهذا كما تراه هو أعظم افتراء على الله تعالى وقد سجله سبحانه عليهم في نحو قوله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 لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فكانت تلك الآيات الثلاث علاجا في الجملة لتلك القضايا الثلاث توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتنزيه الله سبحانه وتعالى مع إقامة الأدلة عليها وقد اجتمعت معا لأنه لا يتم أحدها إلا بالآخرين ليتم الكمال لله جل وعلا قال أبو السعود إن الكمالات كلها مع كثرتها وتشعبها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم انتهى وهذا كله متوفر في هذا السياق وقد بدأ بكلمة التوحيد لأنها الأصل لأن من آمن بالله وحده آمن بكل ما جاء عن الله وآمن بالله على ما هو له أهل ونزهه عما ليس له بأهل قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية بما لا يشاركه غيره فيه بقوله تعالى عالم الغيب والشهادة وهذا الدليل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله تعالى في مواضع أخرى منها قوله جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فقوله وسع كل شيء علما هنا تساوي قوله عالم الغيب والشهاده في سوره الحشر ومنها قوله تعالى الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذا قطعا لا يشاركه فيه غيره كما نص الله على ذلك بقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فكان من حقه على خلقه أن يعبدوه وحده لا إله إلا هو ثم جاء بدليل ثان وهو قوله جل وعلا هو الرحمن الرحيم وقد نص عليه صراحة أيضا كدليل على الوحدانية في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ومن رحمته التي اختص بها في الدنيا قوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها أي بإنزاله الغيث وانبات النبات مما لا يقدر عليه إلا هو فكان حقه على خلقه ان يعبدوه وحده لا إله إلا هو وقد جمع الدليلين العلم والرحمة مع في قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم ثم جاءت كلمة التوحيد مرة أخرى هو الله الذي لا إله إلا هو وجاء بعدها من الصفات الجامعة قوله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهذا الدليل على وحدانيته جل وعلا نص عليه في موضع آخر صريحا في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فالذي له ملك السماوات والأرض هو الملك الحق الكامل الملك وهو الذي يملك التصرف في ملكه كما يشاء بالإحياء والإماتة وحده لا شريك له كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة الآية وهو القدوس السلام المؤمن المهيمن على ملكه كما في قوله أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالقيوم هو المهيمن والقائم على كل نفس العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ثم جاء بالدليل الأعظم في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور فهو وحده المتفرد بالخلق والإيجاد وبالإبداع والتصوير وقد نص على هذا الدليل في أكثر من موضع كما في قوله تعالى بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ثم قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وذكر أيضا الخلق مفصلا والملك مجملا في قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ثم قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون وقال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ثم قال بعده لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وجمع الملك والخلق معا في قوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى أيها المستمعون الكرام ندعو إكمال تفسير الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته